يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد او قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد دينا صوت سونا نتلقى كنا دقو الله سوى السلام لقيم إن شاء الله نتلقى قستيبتش نبوغو هلي هاب جاقة عن سيلان تبلب رمضان موت هلي جاقة عن دينا بقوية ಹಲದ ಸಹ ಉಸಿ ಅಲ್ಬರ್ ಗುಬಿಬರ ಇಸ್ಲಾಮ ಅಲ್ದಾ ಜಾನಿಬ ಜುದ ಭಬಹಾ ಬಾಖಿ ಹಿಬ ಗಿ ಬುಗೋ ಅಲ್ಿಂದ ಹಕ ಅಲ್ಗಿ ಬದ ಲ್ಟ್ ಬದ ಅಬು ಛುಹಾ ಬಾಹಿ ಥು ಬದ ರೂನೀಲ್ಬ್ರುದಾವತ ಬದ್ರಲ್ಬ ಖರಬ ಹಿಬು ಅನಿಲ هجريه اياب ليبسوناس انزلن طابيل رمضان متسل هيدجيبوك انيلا موت شهر الجهاد والفتوحات جهاد سوغي جندسون بوستر بابصرت طارق قلبي موت بين الصيام والجهاد علاقه وثيقه قال كريلدجي الله سنختارا قنغزا وتابيلدجي هورتو بوغيل ديلا خورخين وصيلة عميقه كتاك الله جيب قوك عرب فالصيام القوي بغيلا مجاهدت لنفسي نتلتسا نتلرق النفس نقج عنتي شهوات هز دساقي كوينل دساقي سيمل دساقي والجهاد و جهاد بغيلا مغالبتون لأعداء الرحمن الله السل تشبابي قوينهادي بدأت الأحداث ವರಾ ಅಬು ಸುಫಿಯ ಉಗೀನ್ ಅಬು فانده برسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين, المسلمين ان يخرجو اواره صلى الله عليه وسلم بسر بابه هز هز هروني لا دا هز ده دند رقزي نقطه هز دندر گراقون هزو قصبوت سباقزين ابون خلال ده مكا يالده سا بسر بابه زا مدينة يالده هجرا هبوله بمخاذ كفور القرائش بصور باباز و بوطس ما بوصور باباز صداق بيشان بوكينشو هثو قريتس الگي بوسون هبوطس باقزينان اوارا قصو صلى الله عليه وسلم خلحونيلا اوارا قد اواقانيلا بي نفسيه جيوغو بي ثلاثمئتين و ثلاثة عشر رجولان سحب نوسي يلدان انسئلا سحب جيوغانيلا مهاجر اونيگي انسار اونيگي مهاجر اوني او بجوبو شهر عالدا مكة يلدان مديني عالده ه جند الاصلي ابوات ان مكبو قرو انصرال الاولجيوك شر على الجانب مكه عند هجره ابون رج ار العدم از جندت كربه قر المدينه واهله صنع ش نطلكو تشي بوا شنوقنه وكانت رايه المهاجرين مهاجراو بيرق بوك انيلا مسعبق كي علي اصحاب سوختار الله عنه اثر زو بيرق بوك انيلا سعد ابن معاذقه ولم يكن معهم سوى 70 بعير بسور بابازوخي بوك انش الى شقواندس ورانيگي وفراسيني ايغو چوگي گروني فاكان الرجولاني والثالاثا يتناوابون على ركوب البعير الواحد ايغو ثاگو چي توتاد خدو ارده هابون ريك اونانيلا ساکارشينا خيسو خيسون ورانيالده بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هيدينو اوراغيوك ان ال عليه الصلاه والسلام في سنيك اونلفن قال كون موت باعر رب زمان كونك االجون تشريج ازي خدينا سواتص كيغو شاغوتشي خيسون خيسونيك اون اونيوغو بدرلدا قزاوتل حديث بوغو ابن مسعود تشي سنق رضي الله عنه يس كنا يوم بدر جاورو كاني لا بدر الصقيس كل ثلاثه على بعير كل ثلاثه على بعير شاغوتشيوك ان الجندير ثورن التريكوني وكان ابو لبابه ابو لبابجي علي اصحاب رضى الله عنه جي هيو قيو اسحبك انلا اورغ استتصدق صلى الله عليه وسلم اي ابو لبابجي عليجي اورغ صلى الله عليه وسلم ثوراني عليك انك خيس خيس فاذا كان عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اورغ سويرغشون خدوب غوك يتكو اورغ است ابو لبق انا اركبي يا رسول الله منليك ادل ابي تشو اورغ حتى نمشي عانك جال ريتلان قليلا دويعولو تسينغي اوارغاس اولوك ان الغوزده صلى الله عليه وسلم ما انتوما بأقوى على, على المشي مني نوجك اي اوغني جديلا جيندا ساقوات الهيچ الى ريتليني وما انا بأغنى عن الاجري منكوما نوجيعان قروني كيري قريعينج كي يوشي جيو قرين ابو اي اوارغاس صلى الله عليه وسلم عاديلب قاعداتا جيندير قروني ريك انار ان الاجري صلى الله عليه وسلم ها قدنا بوسرب ابي قائر اق قد ابو سفيان خبر شلوق بوسرب ابي قائر قنين ابون تنجو دم دم الغفارين اول تشويت اولق مكهلد قريش الاحبزه نوجرق قفيلت صونيزه نوجدان درقين ابو محمد جي صلى الله عليه وسلم اصحاب زبيت اتقن صونيين ابون هل راقنيلا الله اسكي بتونو قران الله بات اران قحون راقن الهل ورا الناس عدمد بهزي ويسدون عن سبيل الله الله سنختس عدم النق خريز راقن قريش قاطيره تنج ابو سفيان هاو تشي اس انحرف الى ساحل البحر اورق اسحب ابي صلى الله عليه وسلم هتن شلخدو نخ خسن ابو سفيان تنج قريش ازق قنيلا جل محمد قصرر جنا نجرج اون ابن تنبي <تصفيق> القرآيش هزول بيشو جيو تاليح قواراو وقانيلا أبو جاهل هس أبو نيلا واللهي لا نرجع الله هس حاكيت أدرو سيناريلا بدرالده أون بدرالده أصحابه سرده أون هيني نتلات أصقراش عرابا لكي كواناز هاريليلا عرقي هقيليلا كوچو قابي كوچو أحز جيت أميليل ديلا ترداز جيت ترداليلا واتسمعو بينا العراب وعراباز دا راعز جي بيچان تهدلا نتلات بيخين ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اورغ سخشانيل سينغي قريش القادئ رق نفو خبر سينغي اورغ صلى الله عليه وسلم اصحاب زبذا شور هبوني لا هي قنيلا تيخاني لا ابو بكر اسن الرضي الله عنه سينغي خدو عمر اسن الرضي الله عنه عزعتك عن خبر بي ثاني لا ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم سينغي هاغلس خدو ديال اورغ صلى الله عليه وسلم نق ق هي قنيلا شبه بالكت سن اونخ ادي شرو سينه قريش از دند رغز شریتنن ابون چنګ اثر از بیت شانيله مدينه اهلل بیت شانيله اورا گش صلی الله علیه و سلام جنده ده سن جواب قریعن بوکن شایغورن ابوبکر گوک ان مکه فی مهاجر عمر گوک ان مکه فی مهاجر گوک اسکو ابونلا رغز گن ابون چنګ اثر از اولو تین اثر از قسالو سعد ابن معاذ اولو چنګ یا رسول الله الى ذِندَرَكَتْ خُولُگِيلْدِلا دُدْرَكَتْ خُمُگِنْ ابُنْ خَ جَزْحِنْ قُنْرُگِنْ رَاجِزَنْ ابُنْ دُدْرَكَتْ كُگِيدِلا جَزْتُ حُمَادِينْ يَلْدُگْرُنْ رَغُولَ عَدَمَلِنْ ابُنْ ددرك التكوجيد لاجنديت اسلامت لكور مدينه الغران با قولنن ابون والله هذل بي شاس اوراق جال راقنغيل 200 قطيدلا و اني اقول عن الانصار انصروا الكن انصار الحق اولو جل الجنسه فمضي بنا حيث شئت ديبو ترباك الادلا جال 200 رجلا واصل حبل من شئت ديب انيا كاتش ياسو خخن هبيدلا واتسرع اذهبيدلا واقطع حبل من شئت ديب انيا كاتشي دوي عن هوي دلا و من اموالنا ما شئت دوي يبوتل على شوجندر بوتس يلا سبوسيديلا واعد انها منها ما شئت دوي انيا كروجندي نقتديلا وما اخذتها منها دوت ساجندر بوتس يلا سبوسهربجوديلا كان احب الي الىنا مما تركت دوت سبوشجوجندي قترل دشدي هب دوت سبوسهربخيريا بوجلديلا فوالله الله حس حجديلا بيتشل اوارك لا ان سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان جلديلا عربازو باشرب تشين كيلفياسو Биш шурақтан да бугеб угалок халды жалгират шумун ананы диле. Ләна сиранна маақ жалдута дақлетлин ругиле. Ва валлахи Аллах асхаги диле. لا إني استعرالتا بنا هذا البحر هاب رحضتت أسان دوريخون إتلاين دوتس أبوني لا خدناهما عبدوط ساداقجال هينيرخون گير إتلاين نجيلا ثم تكلم المقدار بمثل ذلك مقدارين أور أصحاب هسكي ها غا دين وكلم هابوني لا أنصار أزاسا فأشراق واجه الرسول صلى الله عليه وسلم تنجي دل أوارغاسو همير غانغاني لا همير هيماني ال أوارغاسو صلى الله عليه وسلم وخاني ال أوارغ تنجي أوارغاس أبوني لا سير ونوجي كلاين ابو خواء ابشير ونوجي رو خلبغيل الله حسسن فان الله وعدني احتطائفتين الله استيل جنديه قطيها بنلا كيغشي خياس تشلتي كيبو كنن ابون ياشوني بيرهن هي يافوني شهيد خيل وانني قد رايت مصارع القوم جند الله اسبيخيزغي هابونلا هل نتدن درتجنون القريش شي باك ادهل تشازروكي هل خيزروغان ابون وسار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى بدر هل بادرالد آنيلا <تصفيق> تنجي تحباق آل تشانيل تنجي آواراق صلى الله عليه و سلم حبابي ناور أصحاب واجنوك آواراق أستاسكو غصاولوك يا بيچاسو آواراق ديلا أرأيت هاد المنزيل هاب دوط جندد شاين أبو رحباق آل ديلا أمنزيلان أنزالا كهو الله الله ساب دوط دا شاين أمون أمرو هابو رحباق إشتيل هاب يالحوني دل بيچاسو آواراق دوط سكوت أس بيشارال لحيك بوغين أبوان ورغت صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي هبوكي جندر بكرو جندرات كان الهاني ثيبوكي إن أبو تنقي حبابي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل هبتشولي بق غريل ديلا فانهض بالنسي مند الواق ديلا عدم الجرات حتى تأتي أدنما من القوم منزلتا بشنا تنسيبوكي بق أدخون وكلا ديلا مند تنجي دين نكيتس ات سيبوغيب كينابنيغلي سيناغروغيل كالوديتسخويز هاريلا رات قالغيران تزغايليلا راغولغو قيتشيزروغيل هيلغينيتكي نيتسيسيم بوكونيل هيقزي هيزي سيمبوكونايل هيقدان ان اورغاس صلى الله عليه وسلم غس عقل قنيل تينغ اورغاس اولو غس صلى الله عليه وسلم لقد اشارت بالراي دوتسونغو اونغو فيكر اونغو اونغو عقل قنيل جنديه واخذ براي الحباب تينغ غوسوها غا فيكر الديقون وكان اورغاس صلى الله عليه وسلم وا في هذا الموقف هل هباك استيل ديناسلوات سنه تي درس بوغن اسلام الجاني شورين ابو لبجود تشو تشاندي باي فما كان امرا الله استحسن بوك عرب امر كينه بوغني ديل عبابت اورق استيق صلى الله عليه وسلم است الله اس امره ابو ردين ابون الله اس امره ابو عبدل كد عن تي ز احمد بوغني كد عن تي ذا هادني سبت ومبطلين كانني نيكي غولدجن خير خشت اس بيشي هيك الا اما اوارغا صلى الله عليه وسلم اصحابو رب اوارغا صلى الله عليه وسلم اصحابو رب او أصحاب, اصحاب صلى الله عليه وسلم اصحابو ربك نصيحاتك ديلا بيت عرب عقلوغي نكتسي شواست أدبوغي لبسروا بذيك لزي وبينما المسلمون في بادرين ازلاح لهم جيشوا قريش بسروا بيها غدنا بادر لك ارنوك ادوخاء قريش هزو الارمية باج انيلا وكانو هلغيروك انيلا قرابة الالف مداججين بالسلاح اَذْرَبْ بِقَوْتِكَ خَرْجُكَ عَلَى الْأَيْدِ تُرْشِي نِشْتو إِچُنَسَಕْتَ وَعَنْ قُرَيْشَ زُل كِينَنَ نِگِچِي اسْتَبَم بُكَ انِيلِ يَرَغ مَعَهُ مِئَةُ فَرَسٌ نُسْكُچُ گِبوكَ انِيلَ بُسُرَازُ قَكِگُرَمِنْ چُو وَسِتُ مِئَةِ دِرْعٍ هَدِنْگُ آنْتْ نُسْكُشِتْ گِبوكَ انِيلَ وَجِمَالٌ كَثِيرَةٌ عِمِرَو وَرَنَبِگُرُكَ انِيلَ چِنْگَ اَوَراگَسَا غُزُلْ حَقَبْ حَضُورِگِي غُزُلْ قُوَّتْ گِ بِخِدَلْ اَوْلُگ الله أَسْخَنُسُنْ صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش بيقن الله تعالى رجل قريش جاءت بخيالاها وفخرها جندرج وحجك وحر عدما قريش رجله تجادل و تكذب رسولك دور عوارق صلى الله عليه وسلم هرسيقي هولوغي لا اللهم فنصرك الذي وعدهني بيترهان الله دي لا دودس جين دي قط إحبورا برهن لحبتين أبوخا وقام تنجد أدوى قاني لا ورفع يديه تنجد كويرال درور قاني لا وستان سرى ربه وستان سرى ربه تنجي الله ستكمل الله بابوني لا وابالغ في التضرع كتاك الحيلاني الله ست ورفع يديه حتى ساقت اريداؤه اغتطع عن روخاني الوارغة صلى الله عليه وسلم كيرا ادريد امبوك عرب ججغات بورتاني لا تنجي الوارغة سابوني لا اللهم يابد إرهان انجز لي ما وعدتاني ตุตซาจินดีกอตีฮาบุรกอตีดีลาเฮบตเดลจินดีอัลลอฮุมมายาบิตเอร์ฮันอินทะฮลิกาดิฮิอัลอิซาบะมินอะห์ลิลอิสลามฮับจิวเกจินตะดาคูเกลบุสรบับเกดีลากอดุตซาฮัลลักฮิซิฮิซฮาริซิฉันตานานิลาตูอับัดฟิลอัรฎ์จักะซะกะดิละรัตตออดุยลาฮิฮาบิซิจิลบิตเอร์ฮันอัลลอฮตุนดิลุตชาล <muchos> فالتزمه ابو بكر من ورائه وقال تيجي ابو بكر رضي الله عنه نقسنون ابو بكر يتس ابوني لا حسبك عليل بيتشو بيتشلو اواك صلى الله عليه وسلم الله حسبي قد حبون بوغيلا قد حب رب تل الله حسبي عليل العمل هردوجين الله حسن ابون ودنت ساعه الصفر حنجي باج اني لا راق يبجو ارميا يبو ققادن تشولب زمان ساعه وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف اورغ صلى الله عليه وسلم مقبض ازيبي خنيله فاذا بسواد ابن غزيه سواد ابن غزيان اور اسحب كانيلا مقدس تسوي عنقان تنج اورغ صلى الله عليه وسلم جندك كدب قرب جراس اصول تشخت كوتانيله اورغ سختاجي ابو صلى الله عليه وسلم استوي سواد مقبئت إزهبئت <تصفيق> سوادين أبونا تسيغي قصد أبونا يا رسول الله واجعتني دوت جين أنتيز أبونا تتعرب قطارو أنتيزاون لوت جين ناوال أصحابا تسيغي أورغاس أون رسال الله وعليه وسلم جينديرغو قردهي إخذ برخانيلا جينديرغو خحاب طوماسو چهكي تزيبثونيل تسيغي أبونا لا استاقب جيندس رئيس أل بوسين أبونا خاب فصعته نقه سواد تينغ ادريج شانل هاو اصحاب خا كوتاكل قو شانل اورغا صلى الله عليه وسلم واخذ يقبل بطنه اورغا سوتسي بشرب شيخ ده عبا شل هارونيلا تينغ اورغا ساولو غص صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا سندي وديل الشيد الهبورب هادين وساولو يا رسول الله وبتشو اورغ قد حضر ما ترى तुदा बिखुले बुगिला नतेदंदे राचो नगिला कुरैशाल इमेरा चिवुगिला यराकी इमेरा बुगिला क्ववत की इमेरा बुगदिल जिंदे जिं खालुगदिल जा जिवहानि शाहिदुल हिद नित खलील हनीर जिंदे गी अनियन कुन बोट पनदिल जिंदेरगे दुर्गे आखिर सेत्सुत्सद्रिक कराब्रीखेर जिंदे तुम दुराल्दा खान हिबजस हबर्तो मीटर अल्लाह हस जह हासिल सजिव खसा फिजिन अबुन हेदि बोट कन अवलग जिंदे अन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंगिद अलवलग सुसी दुआ हबुनिला وقبل القتال هنش رغبه في خلاصه عربه زبوك عرب قاعده بوكو كدغو رغبه في خلاصه عربه ز بيدينو كشعي اح المبارزين اولا يا قرقصه سوتشي واغزيتولا قامولان عربازه قريش هذو لقطلان واش اني الشاكو شتريكرتشي خان كلهم من اسره واحده شتو خمس الشاعر قنيل عتبه شيبه اوقوات سوق قنيل ربيعين اول شيا سواسهل وليد ابن عتبا وليد ابو روقو قنيل فخرج لهم cingu quraish az busur az busur az waq qan wa abdullah ibn rawahaghi aafki muawidinge abrkiya ogwatkha afrain or adanaso heluk anila ansariyap cingu quraish az aul gori jendi ansariy oqariunec ila jendidan direktila jendergo tokhu mafuulu qai ay quraish azal giru gi jendi dan makkah asul ahlu as quraish ari ti nabun cingu awalag as aulu sallallahu alayhi wa sallam قم يهى عبايدة ابن الحارس عبايدة من وقتين او بيكيزولو اواراقصا من يهى وقت الحمزة من يهى وقت العليين او تباوغو فقط الى حمزة شايبة تنج راق انج راقون حمزاتي تداندوغو شايبه جيج انيلا عالي تس واليد جيج انيلا هانش عبايدة اي جي عطبا جيج ايالغو تساط راغولوغ انيلا حتى قطعات رجل عبايدة عبايدة الحيط ايقوت انيلا تنج حمزة اي عاليغي رضي الله عنهم تقاد عبيدان ديوك ارو كافورا و عت بقياس جوقانيلا هانشي بايبي خانيل سينغي قياس بو تورغ اولك صلى الله عليه وسلم اس بايبي خانيل سينغي اصحاب زبي هيس زريزت الله حسنخته اورك اس ابو لوق <تصفيق> انيلا قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض نجر اقتلا ហ만х ចೃ� thumbnails allī 자요. ឃᐍ хүἫἽ invers, capacity》ឯ ភἳ លἳ លἒᐍ ភἜ sund leopard. ឩ἗ វἛ ឡἣ ហ᾵Ἣថolithicბ��alling recognize Jesus. �cond دłem утатorf chakra 그럼 ឭἛᾳ мisan, ខ ផἛ មἣ Dieses раз, اي الله حسنت اشهيد لدين ظنين ابوخه تنجروس اولغو بخين بخ ايا حين ابوخه تنجي اوراغس اولغو شيذ الهبرعي اورشادي لوتس تنجي حس اولغو بتشسو اوراغ ديلا حس الله عليه وسلم جيندر خوف هنيلا ازنات الاهل الا سوقيني تنجي اوراغس اولغو فانك من اهلها من ازنات الاهل الا سوقي لا تنجي جيندر كو سيني بوك اشاكو شمس تك قاطي بقنيل سينغوس اخرال د تشالال د واغز انال د شمس كناليو قنيل لا تنجي غوس ابونيلا إن أنا حييتو حتى آكولة تاماراتي هادهي هالثاباقو شاماستاك جينز كنعان جيوشاقو خوداني واللهي إناها لا حياتوند أويلا هير كوتاكال خالاتاب عمرو بغيل جيندي خا جيندي داقي آجانال داقي هوركرو هيدش إلا هادال قاوما سلوخكي اون هادال قاوما جيوشاي گورونيان أبون ريخون شاماستاكين عدويغون آنيلا واغ آنيلا جينز كيج آنيلا جيوغي شاهيد آنيلا رحمه الله رضي الله عن هكذا كان أولئك الأبدال ينظرون إلى الحياة هل هب قاعدة لله لك أنه لك أنه يتصرف أرال جنودة ونحن لأدام العمر يثقه هل يجب أنه لك أنه يتصرف العمر يثقه فهي ممر لا مقار شاي قروني هب عمر بغلد الله نتردتون ونباك نتتأم جانيروك ونباك قر الله وكل نعيمها زائل لا محالة شر هج كونديل لا شبني شكلي هج ابغيلا حب دنيا وحكينل ني نعمت هت اس اونل رغيلا ولن يبقى ولن يدوم الا نعيم الجنان الجنه في نعمتها غرو نقد اولي هجيله واشتد القتال تينغي <تصفيق> بورتاني لا راغ وازهقت النفوس عميلت شيغي تشانيلا واتهت ايره الرؤوس عدم ازو طلعو ختشاتس بوت رغي تاس روجانيلا وثبت الله المؤمنين الله اس مؤمن زابغي قطن جهارونيل لا و امدهم بالملائكه منزلين الله سبحانه وبس المؤمن بزيدل كوربا كو قكم كشي ملائك زبيغيد انيلا اولك صلى الله عليه وسلم ها بقايل سلوك ادغو غفوسن كانيلا ثاوداسن ماتريتشانن الزينجوچ ان الاولك صلى الله عليه وسلم زينجوس اون الابشر يا ابا بكر روخيل بالابو بكر نجي ديلا ها وجبرائيل وجيل ديلا جينديغو هوميرجي جينديغو بيت الجي حروف اذهبوا ونخا اي جبرائيل <سؤال> يغول لي نتا صدق ملائسه بي راغول لي نتا صدقه وكان راس الرجل من الكفار يطير ولا يدري من ضربه هب قيس راغتل كفروا شي اسو بي ترتاسبورن انو قنيل فيخ وسط على لي شاليبو انشيلا هدينو كورقوت انو قنيل فيخ تاع على لي شالوك انشيلا الله اسنت لي ده قران نجان قيامس قش عند سالي ابن لي بيشومو جينديتستيل المؤمن بزاب بدرق قياش ملائكسب زفن كوربا قنين ابن وانجلت المعركة عن نصر عظيم للمسلمين هانش هيب معركة تطلو عنيلا بسربة بزيك وديب برهنتي قشو عنيلا وانهزمت جموع الكفار وولت الدبر كفر العدمة قشو عنيلا هيل قشو عنيلا وقتل منهم سبعون كاقلانتكو شي هيدو قشو عنيلا معظمهم من صناديدهم وأشرافهم عمر السلوك عنيلا قريش قد قطع عن عدم خط سيرقبي وعلى راسهم ابو جهل يهز ابو جهل يهج عنيلا واسر منهم 70 وفر البقون واستشهد من المسلمين 14 رجلا غضب الله عنهم بشربا بشهدانيل لا عصيل القوتشي هنجي هب بدر رسول غزوه هلده خرخون حب غزوه تجننت لي عمير درس نتشات عمل فائده بسيذي عنز بوغو نتشات سلسله ق قبن اون قرو بيتن تل اتسي بيسب بوغو درس في فضل الجهاد في سبيل الله الله رسول نقطه حب الغزوه تفخيرات بوغينتلي حاجت اتسي بيسب درس الجهاد ذروه ثنام الدين الله رسول نقطه غزوه طبي بوغيله دين اسلطو واسبيل عز المؤمنين من ذا بي دنيا وسرقات اد عن ركنه تحب ابن خكي وهو افضل عمل يتقرب به العبد لربه بعد الايمان به هب جهاد بغي الله سمختار الله حتى امال هيلدس حدون 20 شون جندفن الله حتى اغفل بعماق اي بقول صحيح عين بخاريات كي مسلمات إبوغو حديث أبو زارد بيشنغ رضي الله عنه يس جندد سأبونا بيشاسو أورغست يا بيشاسو أورغ أي العمل أفضل بيشن خريب عمل شب أورغس أبونا الإيمان بالله الله استا إيمان فيه والجهاد في سبيله هسو نخطأ غزوة بي إن منزلة الجهاد منزلة عظيمة جهادات منزلة هسو درجة أقودية بغلدلة لا, لا يصل إليها إلا من عظمت الآخرة في نفسه هب جيهادات الدراجة التشواريلا آخيرات جينديرك اتبوغيو إنسان قروني دونيالك اتبوغيو چي ياسي شولب گوريلا هبت الدراجة بهاده العقيدة الصحيحة هل هاد دي نبتخوش ابعقيدة يالد اوارا قصة جيندير واسحب زب كتانيلا فتسابقو للجيهاد جيهادا خيهل تسريك قاني دي لا وواجه أعداء الله بثبات وإيمان خوات انجيت شون إيمان الدا الله هسول تشبه بيگون دان ديقرق قاني لا وحرسو على الموت خيزيجي هل حد خاليط اتشي هبوني لذا جيندير تشمانه سا عمرو يلت اتشي هبوني بعدين وقد اخبر عليه الصلاه والسلام اورگس نيتلي بي چمبوگيلا ان هذه الامه عزها في الجهاد هبنيتلي الامه تسو ادي عنتي الله سنخته بولب رغوت بوگين ابون متى ما رفعت رايه الجهاد جهادسو بيراخ خدي كيد بوخنيغي كانت عاقبتها النصر والعزه هيثو اخر بوكونيلا بسباب ازبرهنتيغي بوستر بابازيت ادي عنتي جنن اورگس بيتني صلى الله عليه وسلم هي بوگيلت اتسي بسبدارس فقب غزاات حسن تشلب كيابل دسبغيلا صور الحب الحقيقي لله ولرسوله اوارجا صلى الله عليه وسلم اصحاب زبزك الله كي هي سوالغي ووت كلووتين والاستجابه لله وللرسول الله سغي اوارجا سغي هذا جواب كي دين نهبولوك انا ابوخا كان السحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى ساحات الجهاد أورغة صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي الله سنهد أقوى إراقين أحبان خدو ذي كيرون جوان قوى إراقون أن الأورغة سوأسحاب زبي بل كان لصغار السحابة نصيب حتى عسين الأسحاب زبي جتنراقون أن الأن نتليه مثال قيل عمر بن أبي وقاس سعد ابن ابو وقصر واتس هيت انك او چي ووك انيل ديلا بدرا في الغزاوات هيت انك او اس هسو العمرو جيبوك انيلا ستة عشر عاما وكانت قبل المعركة رغبه بي خلال دي اواغاست صلي الله عليه وسلم ويخج لوكنچيلغوخا هيتينگ اوگنجو گاينگ اون اواغاست نا قويت ازگورينگ ابون وقت چر لوكنل اواغاست صلي الله عليه وسلم کنگو اواغاست ويخانل سنگو اواغاست اونلغستا يا عمر منقعه منهت اينك اوچوگو دوتسا وديا وعخذها بلن ابا سينغ عدل سينغوا باشماله وغو وغودينن اني خي دل ديلا اورغا صلى الله عليه وسلم اذن تونيل غسي فدخل المعركه معركه جانيكانيلا فقاتل حتى قتل وغني لاجوو شهيد عز عن رضي الله عنهم سبب الدرسيل نتي هالغزات حسن شول درس في نصر الله تعالى لاوليائه الله هسه جين ديرغو وليزا بازي برينتي سكنت سنكو ولي زبين او مطرحت كوغي عبد الله اوغي اون تراغي د جوهر چين اني قر اني وليين او اون ترشم جي استه وليين او لو الله سوالين او چو الله سوقي حين كون حرام بجوغي هبيچ او گونت عات عبادت ادا خدا رو کينه و گونيگي ان شاء الله نتكي الله سوالي زدا سروگو الله سجيندر گو ولي زبازي برهين هيت تي هي بوغي لشبه بلبداس আল্লাহ হসা আওরাগা সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারানি লবিত ইনহাম বিলহিন তুনিলা আল্লাহ হস বিলহিন তুনিলা আও হাস কি আওলুগু ওয়া লাকাদ নাসারাকুম আল্লাহু বিবদ্রিন ওয়া আনতুম আযিল্লা আল্লাহ হস তিলা নুজী বদ্র ফিল গাযা ওয়া তলা বিলহিন তুনিলা নুজগি দহ রুক আনিলা তাহরুক ইনাশাতান উস আনখিলাউচি বুসু মাযুগি ইচুনাসাকানাসকো কুরাইশ আজুগি লাকাদ আরাদ আল্লাহ আল্লাহ হসিবুতানিলা হাব গাযা ওয়া তাসব বদ্র আল দাশন হালি হাব আয়াত রشتিন আল্লাহ দাশন আন ইয়ারিফাল মুসলিমুন بسر بابازدات هذه على مدى التاريخ تاريخ خالد هب تاريخ خالد أن النصر برهنثي بوكين هي الله. الله سنة الله هب الله سنة بوكين ديلة وَهُوَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يَنْصُرُ مَنْ يَنْصُرُهُ الله برهنث يقول لها جيندين دينات لكور باقرال شعازي فليس النصر بالعدد والعدد فقط برهنث يقول لها نتحادرون نتحي رابك إن الله وإنما هو بمقتار اتصال القلوب بقوة الله نتحي برهنث يقول لها الله نتحي راك أل كيدا عنا سبجو الله خور خموغان جب الله هاقل رقوم بقيل الله نتحي يقول bir hece netlet caq dil ayza holarildila allah hasin til chain ber henzolari allah has bu suru hakush bu sura shayin cha's sunugan an netlet sual teskuliyla aynal muslimuna bu sur bab kerugin abr sual kha shayguro nanani jannetlet at bu gildil bu sur babaza allah hasul din baqizi allah hasul din atli kur baqizi cingi elda xadun netlet sabab hayiskulla imasukun allah hasin til ber hence on qabil e axir isep dar suq netlet halastan shuleb anna rabit atad din دين اصل خورخين عقيده يا خورخين الله سيعو رتي الله سيعو ريخين هبله اسلام جن بوگی بوگیل ابوبكر اصحاب سواس رضي الله عنه عبد الرحمن بو انصار واقولك ابو عبد الرحمنك اني كفرك واسلامت واج انچكون چنگ اسلامت واج او خدو عبد الرحمن اسبيچونك ابوبكر اصحاب رضي الله عنه يستا يا ابه ود اليمندلا والله دلمون چنگ نو هرجين الخالچت كانل غزوه بدر الدين اوخه ಜನ ತೀಲಾ ದೂತ ನೂರ್ ಛು ಬಸ್ರಹನ್ಸ್ ವಲಹ ದಿ hep koyasa dut cin bitavxe mondel jindir khatchad kunvar anixa marada tuank jindi sil chola hazat asnaq as, baqizoin chinel khatchin jins chazukanel dimon shay liannak ka kuntamushrikan kafira shaygurun monukanila allah as shirka bulu kafuro chi helfim bitchulune keda nitir eminu gunigini nitir ebeligunigini nitir ahlu qizan gunigi agar helugunigi allah hastagi allah asuldinaldagi dand chon ಹೆಲ್ ಆಧಾ ಮಸದ ಸ ನಿಗಾರು ಕೋಲ ನಿರ್ಲಾಮ الله سكي اول القران هله اولئك حزب الله اله لله اسو ارميا الله اسبو الله اسو حققه الله سكي اواغاسي كربا قرا عدم الخ ومن يتولى الله ورسوله شلروغني گدلا الله كي گوتن الله اسو اوارا گوتن والذين امنوا ايمان فر عدم هزوغن رت ختراي زبر رچعي هله لله اسو ارميا فان حزب الله هم الغالبون الله اسو ارميا رغيل هيل جواب هن العدم Habukadinasluatsal jaq qadinab tarihat halas azaral da unqun mushallar heber gosonatsikra qulu habaqin netle Allah as Qur'an alaji bituntun bugib netle sazin dasan wazab bosize netle wazab boskol dinasluatsal haldasanga Allah halasani netle daraalda amal habije tawfiklegi haledinasluatsal anjaq qob azilan qelqomit anqimi qele ramazan mozaslu khotiq azel tag qoguloni miti qomashcheni azil kigo qo إنوغو تلو علوغو رمضان موطس نتلت أطباة إنوغو رمضان موطس بيش شن جيم خيرياب آنس أبغو قو العشر الأواخر آخيريس آنس أبغو قو رمضان موطس أوراقسك صلى الله عليه وسلم تأدد شن جين ديساء الله سعبات هولوغ الموطس نتلت ساك وحالت شن دعاء عباده اعاد الله سهابيز كل حب خود عرب زمانش كي اورغس حديث الاول صلى الله عليه وسلم اوله الرحمه رمزا متصل تو تسبه بانزاگو قبوگيل رحمت الله نكدا گرهلني ثلاث اواست رحمت هاروليب اوصده المغفره بعد تو تانزاگو قبوگيل الله هسه منه چوروليب واخره ادق من النار sc enquanto livro law aga студien Harriet winters pior alla Could young skill everything that way Yoga way Through professionally after off Oh God God Watch Fire off saying God name. On On the end of love, God the truth, God God. On the end of love, God God God of the love, Sarah, God, God Strateg, God. Dios, God, God. In Jesus Christ, God Sinclair, God Lord our God. I gent 영nym much. roads, In Jesus Christ, God our God. I'll see. His love, HisBْ� Sorry Lord, God July 1 and Reagan! Your precious God, which God for the cause of our sins. incentiv your love, God to get you again. Amen. Lord really? De Division, He would